بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي، وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم.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 قد جعل الله لكل شيء قدرًا، ولا ي إسن من المحيض من نسائكم، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ولا إلى م يحيض.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 あす كنوهن من ح كن من ي ث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أ و ل ا ت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن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 忍び寄りを忍び寄りを忍び寄りを忍び寄りを ي び寄り ل び寄り忍び寄り忍び寄り忍び ف り م び ا り忍び寄り ا び لا 忍び寄り ا ل 寄 ا 忍び寄り忍び ا り ل び寄 ا 忍び寄 ه 忍び寄り忍 ل 寄り忍び寄り忍 ي 寄り忍び寄 ا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 ومن ََ يؤمن ُِ بالله َِِّ ويعمل َََْ صالحا ًَِ ندخله ُُِ جنات ٍََّ تجري َِْ من ِْ تحتها ََِْ ا ل أ َ ن ْ ه َ ا ر ُ خالدين ََِِ فيها ِ ابدا خالدين فيها ابدا قد احسن ََ الله َُّ له َُ رزقا ًِْ الله قد أحاط بكل شيء علما